وَلَن يُنْظَرُ لَكُم أَن قُتِلْتُمْ لَئِنَّ مَا غِتُشُون والله يبن قد بلا فض من حلك ففانضم تنفلن وشوي Oh, وا ان الله يكفيني انت و وهم لا يظلمون